لا إله إلا الله منهج حياة العبودية لله وحده هي شطر الركم الأول في العقيدة الإسلامية المتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله والتنقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية هذه العبودية هو شطرها الثاني المتمثل في شهادة أن محمدا رسول الله والقلب المؤمن المسلم هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة بشطريها، لأن كل ما بعدهما من مقومات الإيمان واركان الإسلام إنما هو مقتضى لها. فالإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم الحدود والتعازير. والحل والحرمه والمعاملات والتشريعات والتوجيهات الاسلاميه إنما تقول كلها على قاعدة العبودية لله وحده كما أن المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه والمجتمع المسلم هو الذي تتمثل فيه تلك القاعدة ومقتدياتها جميعا لأنه بغير تمثل تلك القاعدة ومقتضياتها فيه لا يكون مسلمة. ومن ثم تصدق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قاعدة لمنهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافرها فلا تقوم هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدة كما أنها لا تكون حياة إسلامية إذا قامت على غير هذه القاعدة أو قامت على قاعدة أخرى معها أو عدة قواعد أجنبية عنها إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم من الرسول فقد أطاع الله هذا التقرير الموجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة الفصل في قضايا أساسية في حقيقة هذا الدين وفي حركته الواقعية كذلك انه يفيدنا اولا في تحديد طبيعة المجتمع المسلم ويفيدنا ثانيا في تحديد منهج نشأة المجتمع المسلم ويفيدنا ثالثا في تحديد منهج الاسلام في مواجهة المجتمعات الجاهلية ويفيدنا رابعا في تحديد منهج الاسلام في مواجهة واقع الحياة البشرية وهي قضايا أساسية بالغه الخطوره في منهج الحركة الإسلامية قديما وحديثا في النسمة الأولى المميزة لطبيعة المجتمع المسلم هي أن هذا المجتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله هذه العبودية التي تمثلها وتكيفها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتتمثل هذه العبودية في التصور الاعتقادي كما تتمثل في الشعائر التعبدية كما تتمثل في الشرائع القانونية سواء فليس عبدا لله وحده من لا يعتقد بوحدانية الله سبحانه وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي ترهبون له ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أفغير الله تتقون ليس عبدا لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبديه لاحد غير الله معه أو من دونه فل إن صلاتي ونسفي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع القانونية من أحد سوى الله عن الطريق الذي بلغنا الله به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وما اتاكم الرسول وما ومنهاكم عنه فامتهوا هذا هو المجتمع المسلم المجتمع الذي تتمثل العبودية لله وحده في معتقدات أفراده وتصوراته كما تتمثل في شعائرهم وعباداتهم، كما تتمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتهم وأيما جانب من هذه الجوانب تخلف عن الوجود فقد تخلف الإسلام نفسه عن الوجود يتخلف ركنه الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولقد قلنا إن العبودية لله تتمثل في التصور لا تقادي فيحسن أن نقول ما هو التصور لا تقادي الإسلامي إنه التصور الذي ينشأ في الإدراك البشري من تلقيه لحقائق العقيدة من مصدرها الرباني والذي يتكيف به الإنسان في إدراكه لحقيقة ربه ولحقيقة الكون الذي يعيش فيه ولحقيقة الحياة التي ينتسب إليها ولحقيقة نفسه أي لحقيقة الإنسان ذاته ثم يتيف على أساسه تعامله مع هذه الحقائق جميعا تعامله مع ربه تعاملا تتمثل فيه عبوديته لله وحده وتعامله مع الكون ونواميسه ومع الأحياء وعوالمها ومع أفراد النوع البشري وتشكيلاته تعاملا يستمد اصوله من دين الله كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحقيقا لعبوديته لله وحده في هذا التعامل وهو بهذه الصورة يشمل نشاط الحياة كلها فإذا تقرر أن هذا هو المجتمع المسلم فكيف ينشا هذا المجتمع؟ ما منهج هذه النشاه إن هذا المجتمع لا يقوم حتى تنشأ جماعة من الناس تقرر أن عبوديتها الكاملة لله وحده وأنها لا تدين بالعبودية لغير الله ولا تدين بالعبودية لغير الله في الاعتقاد والتصور ولا تدين بالعبودية لغير الله في العبادات والشعائر ولا تدين بالعبودية لغير الله في النظام والشرائع ثم تأخذ بالفعل في تنظيم حياتها كلها على أساس هذه العبودية الخالصة تنقي ضمائرها من الاعتقاد في ألوهية أحد غير الله معه أو من دونه وتنقي شعائرها من التوجه بها لأحد غير الله معه أو دونه وتنقي شرائعها من التلقي عن أحد غير الله معه أو من دونه عندئذ وعندئذ فقط تكون هذه الجماعة مسلمة ويكون هذا المجتمع الذي أقامته مسلما كذلك فأما قبل أن يقرر ناس من الناس إخلاص عبوديتهم لله على النحو الذي تقدم فإنهم لا يكونون مسلمين وأما قبل أن ينظم حياتهم على هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلما. ذلك أن القاعدة الأولى التي يقوم عليها الإسلام والتي يقوم عليها المجتمع المسلم هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم تقم بشطرها وإذا فإنه قبل التفكير في قامة نظام اجتماعي إسلامي وإقامة مجتمع مسلم على أساس هذا النظام ينبغي أن يتجه الاهتمام أولا إلى تخليص دمائر الأفراد من العبودية لغير الله في أي صورة من صورها التي أشلفنا وأن يتجمع الأفراد الذين تخلص ضمائرهم من العبودية لغير الله في جماعة المسلمة وهذه الجماعة التي خلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير الله اعتقادا وعبادة وشريعة هي التي ينشأ منها المجتمع المسلم وينضم إليها من يريد أن يعيش في هذا المجتمع بعقيدته وعبادته وشريعته التي تتمثل فيها العبودية لله وحده أو بتعبير آخر تتمثل فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هكذا كانت نشأة الجماعة المسلمة الأولى التي اقامت المجتمع المسلم الأول وهكذا تكون نشأة كل جماعة مسلمة وهكذا يقوم كل مجتمع مسلم إن المجتمع المسلم إنما ينشأ من انتقال أفراد ومجموعات من الناس من العبودية لغير الله معه أو من دونه الى العبودية لله وحده بلا شريك ثم من تقرير هذه المجموعات أن تقيم نظام حياتها على أساس هذه العبودية وعندئذ يتم ميلاد جديد لمجتمع جديد مشتق من المجتمع الجاهلي القديم ومواجه له بعقيدة جديدة ونظام للحياة جديد يقوم على أساس هذه العقيدة وتتمثل فيه قاعدة الإسلام الأولى بشطرين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد ينضم المجتمع الجاهلي القديم بكامله الى المجتمع الاسلامي الجديد وقد لا ينضم كما انه قد يهاجم المجتمع المسلم الجديد او يحاربه وان كانت السنة قد جرت بان يشن المجتمع الجاهلي حربا لا فيها سواء على طلائع هذا المجتمع في مرحلة نشوعه وهو افراد او مجموعات او على هذا المجتمع نفسه بعد قيامه فعلا وهو ما حدث في تاريخ الدعوة الإسلامية منذ نوح عليه السلام الى محمد عليه الصلاة والسلام بغير استثناء وطبيعيا ان المجتمع المسلم الجديد لا ينشأ ولا يتقرر وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي القديم قوة الاعتقاد والتصور وقوة الخلق والبناء النفسي وقوة التنظيم والبناء الجماعي وسائر أنواع القوة التي يواجه بها ضغط المجتمع الجاهلي ويتغلب عليه أو على الأقل يصمد له ولكن ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده متمثلة هذه العبودية في التصور الاتقبي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا تدخل فيه المجتمعات الشيوعية أولا بإنحادها في الله سبحانه وبإنكار وجوده اصلا ورجع الفاعلية في هذا الوجود إلى المادة أو الطبيعة ورجع الفاعلية في حياة الإنسان وتاريخه إلى الاقتصاد أو أدوات الإنتاج ثانيا بإقامة نظام العبودية فيه للحزب على فرض أن القيادة الجماعية في هذا النظام حقيقة واقعة لا لله سبحانه ثم ما يترطب على ذلك التصور وهذا النظام من إهدار لخصائص الإنسان وذلك باعتبار أن المطالب الأساسية له هي فقط مطالب الحيوان وهي الطعام والشراب والملبس والمسكن والجنس وحرمانه من حاجات روحه الإنساني المتميز عن الحيوان وفي أولها العقيدة في الله وحريه اختيارها وحريه التعبير عنها وكذلك حرية التعبير عن فرديته وهي من أخص قصائص إنتانيته هذه الفرديه التي تتجلى في الملكية الفرديه وفي اختيار نوع العمل والتخصص وفي التعبير الفني عن الذات إلى آخر ما يميز الإنسان عن الحيوان أو عن الآلة إذ أن التصور الشيوعي والنظام الشيوعي سواء كثيرا ما يحدث بالإنسان من مرتبة إلى مرتبة الآلة وتدخل فيه المجتمعات الوثنيه وهي ما تزال قائمة في الهند واليابان والفلبين وأفريقيا تدخل فيه اولا بتصورها لا القائم على تأليه غير الله معه أو من دونه وتدخل فيه ثانيا بتقديم الشعائر التعبديه لشتى الآلهة والمعبودات التي تعتقد بألوهيتها كذلك تدخل فيه بإقامة أظمة وشرائع المرجع فيها لغير الله وشريعته سواء استمدت هذه الانظمه والشرائع من المعابد والكهنة والسدنة والسحر والشيوخ، او استمدتها من هيئات مدنية علمانية تملك سلطه التشريع دون الرجوع الى شريعة الله اي ان لها الحاكمية العليا باسم الشعب او باسم الحزب او باسم كائن من كان ذلك ان الحاكمية العليا لا تكون الا لله سبحانه ولا تزاول الا بالطريقة التي بلغها عنه رسله وتدخل فيه المجتمعات اليهودية والمصرانية في ارجاء الارض جميعا تدخل فيه هذه المجتمعات اولا بتصورها الاعتقادي المحرف الذي لا يفرض الله سبحانه وتعالى بالألوهية بل يجعل له شركاء في صورة من صور الشرك سواء بالبنوة أو بالتكليف أو يتصور الله سبحانه على غير حقيقته وتصور علاقة خلقه به على غير حقيقتها وقالت اليهود عزور ابن الله وقالت المصارى المسيح بي الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤون قول الذين كفروا من قبل آت لهم الله أما يؤفكون لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون فيمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم وقالت اليهود يد الله مغلولة علت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقالت اليهود والنصارى مثل أبناء الله وأحباؤه قل كم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وتدخل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراسلها وطقوسها المنبثقه من التصورات الاعتقاديه المنحرفة الضالة ثم تدخل فيه بانظمتها وشرائعها وهي كلها لا تقوم على العبودية لله وحده بالإقرار له وحده بحق الحاكمية واستمداد السلطان من شرعه بل تقيم هيئات من البشر لها حق الحاكمية العليا التي لا تكون إلا لله سبحانه وقديما وصمهم الله سبحانه بالشرك لأنهم جعلوا هذا الحق للأحبار والرهبان يشرعون لهم من عند أنفسهم فيقبلون منهم ما يشرعونه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وهم لم يكونوا يعتقدون في ألوهية الأحبار والرهبان ولم يكونوا يتقدمون لهم بالشعائر التعبدية إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق حاكمية فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم بما لم يأذن به الله فاولى أن يوصم اليوم بالشرط والكفر وقد جعلوا ذلك لناس منهم ليسوا أحبارا ولا رهبانا وكلهم سواء وأخيرا يدخل في أطار المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنها مسلمه وهذه المجتمعات لا تدخل في هذا الإطار لأنها تعتقد بألوهية أحد غير الله ولا لانها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضا ولكنها تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام حياتها فهي وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلا الله تعطي أخص خصائص الألوهية لغير الله فتدين بحاكمية غير الله فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازينها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومات حياتها تقريبا فالله سبحانه يقول عن الحاكمين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون عن المحكومين هلم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أندل إليك وما أندل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به إلى أن يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كما أنه سبحانه قد وصف اليهود والنصارى من قبل بالشرك والكفر والحيدة عن عبادة الله وحده واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دونه بمجرد أن جعلوا للأحبار والرهبان ما يجعله الذين يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون لناس منهم اعتبر الله سبحانه ذلك من اليهود والنصارى شركا باتخاذهم عيسى بن مريم ربا يؤلهونه ويعبدونه سواء فهذه كتلف خروج من العبودية لله وحده فهي خروج من دين الله ومن شهاده أن لا إله إلا الله وهذه المجتمعات بعضها يعلن صراحة علمانيته وعدم علاقته بالدين أصلا وبعضها يعلن أنه يحترم الدين ولكنه يخرج الدين من نظامه الاجتماعي اصلا ويقول إنه ينكر الغيبية ويقيم نظامه على العلمية باعتبار أن العلمية تناقض الغيبية وهو زعم جاهل لا يقول به إلا الجهال وبعضها يجعل الحاكمية الفعلية لغير الله ويشرع ما يشاء ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه هذه شريعة الله وكلها سواء لأنها لا تقوم على العبودية لله وحده وإذا تعين هذا فإن موقف الإسلام من هذه المجتمعات الجاهلية كلها يتحدد في عبارة واحدة إنه يرفض الاعتراف بإسلامية هذه المجتمعات كلها وشرعيتها في اعتباره إن الإسلام لا ينظر إلى العنوانات واللافتات والشعارات التي تحملها هذه المجتمعات على اختلافها إنها كلها تلتقي في حقيقة واحدة وهي أن الحياة فيها لا تقوم على العبودية الفاملة لله وحده وهي من ثم تتلقى من تائر المجتمعات الأخرى في صفة واحدة صفة الجاهلية وهذا أيها الإخوة يقودنا إلى القضية الأخيرة وهي منهج الإسلام في مواجهة الواقع البشري كله اليوم وغدا وإلى آخر الزمان وهنا ينفعنا ما قررناه في الفقرة الأولى عن طبيعة المجتمع المسلم وقيامه على العبودية لله وحده في أمره كله إن تحديد هذه الطبيعة يجيب إجابة حاسمة عن هذا السؤال ما الأصل الذي ترجع إليه الحياة البشرية وتقوم عليه أهو دين الله ومنهجه للحياة أم هو الواقع البشري اي كام إن الإسلام يجيب على هذا السؤال إجابة حاسمة لا يتلعثم فيها ولا يتردد لحظة إن الأصل الذي يجب أن ترجع إليه الحياة البشرية بجملتها هو دين الله ومنهجه للحياة إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله التي هي ركن الإسلام الأول لا تقوم ولا تؤدى إلا أن يكون هذا هو الأصل وان العبودية لله وحده مع التلقي في كيفية هذه العبودية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا أن يعترف بهذا الأصل ثم يتبع اتباعا كاملا بلا تلعثم ولا تردد وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فامتهوا ثم إن الإسلام يسأل أأنتم أعلم أم الله ويجيب والله يعلم وأنتم لا تعلمون وما اوتيتم من العلم إلا قليلا والذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تفسد وتنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا ودين الله ليس غامضا ومنهجه للحياة ليس مائعا فهو محدد بشطر الشهادة الثاني محمد رسول الله فهو محصور فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النصوص في الأصول فإن كان هناك نص فالنص هو الحكم ولا اجتهاد عن النص فإن لم يكن هناك نص فهنا يجيء دور الاجتهاد وفق أصوله المقررة في منهج الله ذاته لا وفق الأهواء والرغبات فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والأصول المقررة للاجتهاد والاستنباط مقررة كذلك ومعروفة وليست غامضه ولا مائعة فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه هذا شرع الله إلا أن تكون الحاكمية العليا لله معلنة وأن يكون مصدر السلطات هو الله سبحانه للشعب الشعب ولا الحزب ولا أي من البشر وأن يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله لمعرفة ما يريده الله ولا يكون هذا لكل من يريد أن يدعي سلطانا بسم الله الذي عرفته أوروبا ذات يوم باسم الفيوقراطية أو الحكم المقدس فليس شيء من هذا في الإسلام وما يملك أحد أن ينطق باسم الله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما هنالك نصوص معينة هي التي تحدد ما شرع الله إن كلمة الدين للواقع يساء فهمها ويساء استخدامها كذلك نعم إن هذا الدين للواقع ولكن أي واقع إنه الواقع الذي ينشئه هذا الدين نفسه وفق منهجه منطبقا على الفطرة البشرية في سوائها ومحققا للحاجات الإنسانية الحقيقية في شمولها هذه الحاجات التي يقررها الذي خلق والذي يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والدين لا يواجه الواقع أيا كان ليقرره ويبحث له عن سند منه وعن حكم شرعي يعلقه عليه كاللافتة المستعارة إنما يواجه الواقع ليزنه بميزانه فيقر منه ما يقر، ويلغي منه ما يلغي وينشئ واطعا غيره إن كان لا يرتضيه واطعه الذي ينشئه هو الواقع وهذا هو المعنى بأن الإسلام دين للواقع أو ما يجب أن تعنيه في مفهومها الصحيح ولعله يثار هنا سؤال أليست مصلحة البشر هي التي يجب أن تصوغ واقعهم ومرة أخرى نرجع إلى السؤال الذي يطرحه الإسلام ويجيب عليه أأنتم أعلم أم الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون إن مصلحة البشر متضمنة في شرع الله كما أنزله الله وكما بلغه عنه رسول الله فإذا بدا للبشر ذات يوم أن مصلحتهم في مخالفه ما شرع الله لهم فهم اولا واهمون فيما بدا لهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أمن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وهم ثانيا كافرون فما يدعي أحد أن المصلحة فيما يراه هو مخالفا لما شرع الله ثم يبقى لحظة واحدة على هذا الدين ومن أهل هذا الدين شريعة كونية